أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينت الدنيا وأنضي حيث لا أخبر أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينت الدنيا وأنضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أخبر وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقفر وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر تبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر تسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهت تبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر وتسمع صوت مدفعين، دفوفا عرسها يبهد دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر أخي إمت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر خان قنابل مسك وريه قديفتي انبط اخي ام إن التفلح بي فامر الدنيا لا يعمر فامر الدنيا لا يعمر اخي ابلغوا للاصحاب اني راحل مدبت ساترك زينه الدنيا وامضي حيث لا اخبت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 إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبض وفجر ذكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر فتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر فتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر فتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر تسمع صوت مدفأة دفوف النعروسها يبهد دخان قنابل مسك وريح قذيفة يعبق أخي أمت فالحق بي فعمر الذل لا يعمد دخان قنابل مسك وريح قذيفة يعبق أخي أمت فالحق بي فعمر الذل لا يعمد فعمر الذل لا يعمد أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر